تم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لكم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 نصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيب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 يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ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 وَإِذْ بَنَوْنَا وَالْتَمَسْنَا مِنْ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 وأحِلَّتَ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءٌ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ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 لا يَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ أُغِيَ عَلَيْهِ لَنْ نَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ